يَا أَهْلَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى لَا تكونوا كالذين آذوا موسى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مما قالوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيها